ووالد و ما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ووالد و ما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اي يحسب الذين يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما لنا ايحسب الذين يقدر عليه احد ان يقول اهلكت ما لنا بد ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين جهُ عيَين وَلسَلَهُ وَشَفَتَنِ وَهدَنهُ مجدين فَلَ تحمل العقةَ وَم أَدكَمَ العقَبَة فَكقَب فَلَ تحمل العقةَ تذكر رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيم ذا مقربه تذكر رقبة في يوم ذي مسغبة يتيم من ذا مقربه او مسكينا ربه ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مؤصده عليهم نأر مؤصدة